أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الركاب Wo on One uh Oh, e Man. Beep! تلك من أنفاء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلم ما كنت أولا وأنت ونا قومك من قبل هذا فصبر إن